صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إن جاء فتبينوا أن تصيبوا قوما أَن قَوْمًا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله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 129. فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ لا عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ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 ولا تجسسوا ولا يغتَبَ بعضكم بعضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا وَاتَّقُوا الله إِنَّ اللَّهَ تواب رحيم يا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 قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولن يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم